لقد كان لكم في رسول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا ضمن سلسلة مصابيح السنة التي نسعد فيها كثيرا باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم ويسلط الأضواء فيها إلى مجموعة من المواقف المتعلقة بالهدي النبوي عليه الصلاة والسلام بالهدي النبوي لنبينا محمد عليه الصلاه والسلام في مجموعه من المواقف الاقوال الافعال التصرفات التي توافينا في حياتنا حقيقه ونحتاج فيها الى قدوه ولا افضل من النبي عليه الصلاه والسلام لنقتدي به كان عليه الصلاة والسلام هو الداعية الأول وكان هو الموجه الأول وكان هو الواعظ الأفضل عليه الصلاة والسلام ولا زال إلى أن تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام ولذا كان على كل داعي وكل راغم في الخير وكل موجه وكل مرشد أن يسير على نهجه عليه الصلاة والسلام في وعظه وبيانه ودعوته وإرشاده. تعالوا في هذه الحلقة لنعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وكيف كان يعظ. ورحبوا معي ابتداءاً بصاحب الفضيلة الدكتور عمر المقبل حياكم الله دكتور رحب بكم الله يحييكم بارك فيكم أحياناً أو في كثير من الأحيان الدعات جزاهم الله خير يعني يحرصون على الوعظ والتوجيه والإرشاد وغير ذلك وأحياناً غير الدعاة كذلك ممن يعني عندهم عاطفة دينية جيدة يريد أن يدعو ويعظ في مواقف كثيرة وشدة ما هي الضوابط في الوعظ النبوي؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الدعات جماعين نبينا صلح. وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه جماعين أما بعد يعني أقول من بشائر الخير التي تدعو إلى الحقيقة السرور والغبطة هذا العدد الكبير الذي نراه يوميا يزداد من الدعات إلى الله سبحانه وتعالى والحرصون على رد الناس إلى دينهم وتحبيبهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم وكان حقا علينا نحن معشر الدعاة نرجو الله ان يسلك يسلك بنا سبيل الدعاة الصادقين الموفقين ان نتدارس ولست في مقام التوجيه لكننا في مقام المدارسه والتذكير بهديه عليه الصلاه والسلام في وعظ الناس فان الوعظ من المقاصد العظيمه لنزول القران وكذلك للسنه سمى الله تعالى كتابه موعظه قد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور الآية والنبي عليه الصلاه والسلام كان سيد الواعظين وسيد الدعاه لكنه بابه وامي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسلك طريقه واحده في الدعوه كما سبق لكن كان من ضمن الادوات والاساليب التي كان يعني يقرب يرقق فيها القلوب ويلينها ويربطها بخالقها عز وجل ويذكرها بالاخره اسلوب الوعظ والوعظ في مفهومه العام يشمل الدين كله لأن الله سمى القرآن موعدا والقرآن فيه الحكمة وفيه الحكم فيه القصة وفيه الخبر عن الآخرة لكنه في القرون المتأخرة انحصر أو دعني أقول صار الوعظ مصطلحا يدور على ما يعرف بالرقائق والإيمانيات وتذكير الناس بالترغيب والترهيب نعم. تقريبا تحرر في هذا المعنى إذا تبين هذا فما هديه عليه الصلاة والسلام في ممارسة الترغيب والترهيب كيف كان عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بهذا الأصل العظيم الذي امتلأ به القرآن الله تعالى سمى القران مثاني مثلنا فيه ذكر الخير وذكر الشر الجنة النار الترغيب الترهيب وهكذا وكيف كيف كان هديه يلخص لنا هذا الجواب عن هذا السؤال الكبير أحد خاصة أتباعه وأحد علماء الصحابة الكبار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال له أبو وائل أحد تلاميذه ما لك يا أبو عبد الرحمن لا تعيذنا قال أما إنه يمنعني من الإكثار عليكم خشية السآمة عليكم فقد لاحظة التأثير الآن بن سعود يقتدي بأستاذ الله عليه الصلاة والسلام قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة ليه مخافة السآمة علينا يعني يعني يعيد علينا الموعظة بين فينة و أخرى لا يكثر علينا والدليل الدليل أنه قال بعدها معللا مخافة السآمة علينا الله أكبر السؤال للإخوة جميعا من هو الوعظ رسول الله عليه الصلاة والسلام من هم الموعظون الصحابة الصحابة لو بقنا صلى الله عليه وسلم يتكلم يوميا لكان هذا بردا و على قلوبهم وكان من أحب ما يسمعون لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يرسم هديا ومنهجًا جميل لان الهدي هنا او الاسلوب الذي فعله عليه الصلاة والسلام لا يريد ان يقف فقط عند حدود الصحابه بل هناك امه ستاتي لا يعلم عددهم الا الله عز وجل الى يوم القيامه جميل فقد ياتي احدهم بدافع الرغبه في الخير صحيح الرغبه في وعظ الناس الرغبه في تذكيرهم الرغبه في يعني انتشالهم من من من من, من تعلقهم الشديد بالدنيا وتكالوبهم عليها بتكثيف الوعظ بطريقة معينة وهنا يقال كما قال عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد خير الهدي هدي محمد و والله لا يمكن أبدا أن يأتي خير هدي خير من هديه قد يقول قائل طيب الناس بحاجة, الناس بحاجة فنقول من أعظم ما يوصل إلى الناس أننا حتى في وعظنا نسلك الهدي النبوي لا نكثف بعض الناس أنا يعني أعرفهم فيهم خير عظيم و في الدعوة يدخل يعني بشكل شبه يومي يعث ويذكر ويعني يضرب على وتر واحد كما يقال وهنا لا انت رسول الله ولا الذين يستمعون اليك صحابته عليهم رضوان الله فلما فلما الاملال لماذا لا نسلك اسلوب التخول بالموعظه وهذا له اثر ترى الشيء اذا قطع اشتاقت له النفوس واذا كثر ولو كان خيرا ملت الا ترى قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس في الصحيح فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل وجاعت كذا فدعوا الله ان يغيثنا على منبر الجمعة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا فامطر القوم اسبوعا طيب قبل ثم دخل بعد اسبوع هذا الرجل او غيره كما يقول انس فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل من ماذا من المطر <تصفيق> الذي تتابع عليهم سبحان الله ابن آدم يعني جزوع في الأول يشكل الجفاف والآن يشكل مطر فقد الله أن يذهبها عنا، فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرف العلماء بالاستصحى أول استصحى الآن استصحى هذا مطر خير من الله عز وجل و ذلك لما كثر من له الناس عين أتراك أنت في مقام الدعوة أن أن أن أن أن إذا خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم أتراك تأتي تأتي ب يعني, تأتي ب ب ب يعني تحقق المقصد الجهابنا. صحيح. وإن كان علم مثل ما تفضلتم يعني بعض الناس يعتقد بما أنه يقدم خيرا. خيرا. فلا بد أن يستمع له. فلا بد أن يستمع لهم الناس. ليس بالصحيح. طيب الآن كيف نفسر مسألة لنقول على الأقل هنا في المملكة العربية السعودية كثرة الدروس العلمية. آه. يعني بعض المشايخ أحيانا تجد عنده 20 إلى 24 درس في الأسبوع. جميل. هل هذا, هذا سؤال جيد. هل هذا يخالف الهدي النبوي؟ الجواب لا. لما فرق العلماء بين الوعظ وبين العلم؟ العلم العلم والبقى. الذي يقرر فيه العلم احكام ومدرسه الحديث ومدرسه القران ما معنى هذه الايه؟ ما معنى هذا الحديث؟ أه. هذا امر لا بد منه. لكن فيما يتعلق بالوعظ ان تاتي وتقول اتقوا الله افعلوا كذا نبع ذا هو الترغيب الترغيب والترهيب الذي يخاطب فيه الناس بالوعظ بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. أما أن يحصل بين وبين طلابي أو بين وبين أو أصلي. أنا أذهب إلى أحد العلماء أو أحد العلماء يطرح دروسه، فإن هذا خارج عن هذا النطاق لأنك أنت الآن تقرر مسائل علمية. ويوضح هذا أكثر أن, أن تعليل ابن مسعود يوضح هذا حينما قال مخافه السامه علينا طلاب العلم لا يشبعهم أن يطرح الشيخ لهم درسا في الأسبوع وقد ينقطع لظرف من الظروف. فالعلم واسع ويحتاج الى نوع من التكثيف لمدارسته. فجانب العلم والتذكير هذا كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل يومي لاحظ <تصفيق> وهذا ايضا جواب اقوى من السابق يعني العلم كان يمارسه صلى الله عليه وسلم بشكل يومي ياتيه المتخاصمين فيقضي بينهم يأتيه المستفتون يوميا ويسالونه والا كيف اجتمع هذا الكم الهائل من الأحكام الشرعية أتراه مرة في الأسبوع لا يمكن مستحيل هذا الكم من الاحكام الشرعيه الذي جاء بالحلال والحرام هذا جاء بشكل متتابع بالربما في اليوم والليله اكثر مره لانه سؤال عن علم بينما الوعظ لو جمعت انت خطب النبي عليه الصلاه والسلام الواعظه او الاحاديث الواعظه لو وجدتها يعني الثابت منها والصحيح لو وجدتها فيما يتعلق بالاحكام اقل فيما يتعلق بالاحكام اقل لكن فيما يتعلق بالاحكام سواء فيما يتعلق بالحلال والحرام او فيما يتعلق بالاذكار او ما يتعلق بكذا هذا اكثر بكثير اكثر بكثير اذا ممارسته على رساله السلام للعلم للتعليم للفتوى كان بشكل يومي لكن ممارسته للوعظ جميل كانت بالمعنى الذي ذكرناه التخول هذا نموذج فيما يتعلق بالهدي النبوي في الوعظ ثمه نموذج اخر وهو اهميه العنايه باللغه التي تحدث بها الوعظ بعض الناس يعني لا يراعي هذا التطور الهائل في وسائل الاعلام كمثال او لا يراعي اللغه التي يلقي بها موعظته احيانا ياتي الى اناس عاميين جدا جدا فيتكلم لهم بلغة رفيعة هذا خطأ أو يأتي إلى ناس متعلمين فيخاطبهم بلغة ضعيفة لا من الحكمة أن تتكلم بماذا بلسان كما كان يفقه قولي وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني وهي رسالة لجميع الإعلاميين لجميع الإعلاميين المسلمين أن تكون رسالتهم قوية موسى أفضل من هارون لكن هارون كان يملك من الفصاحة ما لا يملكه موسى فسأل ربه أن يسنده بأخيه هارون لتكون لغه البيان الاعلاميه للطرف الاخر وهو فرعون ومن معه قويه ومؤثره فارسله معي ردئا يصدقني ليه اني اخاف ان يكذبون يؤكد هذا المعنى العرباض بن ساري الظلعي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت من القلوب وضربت من العيون نحتاج للأسلوب المؤثر لا ان يظن الانسان ان مجرد الحق الذي معه يكفي في عرضه موسى افضل من, من كما قلنا من هارون وأعلم لكن تبقى لغه البيان لغه الاعلام لا شك ان لها تاثيرا ولهذا بشكل متفق عليه بين الاعلاميين على مستوى العالم مسلمين وغير مسلمين ثمه عنايه ببعض المؤثرات ببعض الاساليب الصوره تفعل فعلها طريقة الاخراج يفعل فعله هذا ما نحتاجه نحن فنحن نحمل رساله نحمل رسالة الشريفه اشرف الرسالات ان نبلغ دين الله عز وجل فلا ياتي احدنا ويعرض موعظته باسلوب بارد او باسلوب فاتر أو بطريقة لا تؤثر في السامعين لا نحتاج إلى الموعظة التي تجل منها القلوب وتذرف من العيون حتى قال الصحابة يا رسول الله كأنها, موصية كأنها وصية مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله شوف هذه الرسالة فهمها الصحابة فتأثروا يا سلام. كذلك أيضا كذلك قبل هذه الأشياء نبقى في الوعد نعم. وفي في مسألة الأسلوب نعم و المحتوى أحيانا نعم يقول لأحد الزملاء قبل فترة يقول صليته في أكثر من مسجد نعم صلاة الجمعة وكان ال الإمام في هذا وذاك وذاك وذاك يعني يمارس معنا أسلوبا ترهيبيا مخيفا أه. احذروا النار واتقوا كذا والنار وانتبهوا تدور كل المفردات على الترهيب. على الترهيب فقط لا يقول لم أسمع أحدا يقول الجنة فضل الله رحمه رحمة الله أي نعم آه لا هذا خطأ بلا شك يعني ما معنى أن تكون الآيات مثاني تذكر الجنة فيذكر النار تذكر النار بعد ذلك ما معنى أن يذكر التخويف شوف الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الزمر شيئا من عذاب أهل النار قال ذلك ها ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها آه نعيم أهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف مبنية من تجري من تحت الانهار لماذا نجتزئ هذه الطريقة هذا خطأ هذا خطا الانسان يحتاج الى توازن نعم في بعض المواقف وخذها يعني يعني لما جاء ذكره لا يوجد موقف من الخطب الوعظيه يفرض فيه خط واحد الا خطبه الكسوف فقط هي التي يسلط فيها على الترهيب لان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الكسوف لم يذكر الا شيئا بالترهيب يا عباد الله نعم يا امه محمد ما من أحد أغير من الله من أن عبده وتزني أمته ثم ذكر عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم كانت خطبة الكسوف هي الخطبة الوحيدة التي تضمنت ترهيبا أما باقي الخطب كما يذكر أهل العلم وهذه فائدة ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرحه لحديث الكسوف والكسوف قال كل خطب الشريعة تمشي على الخطين ترغيب وترهيب إلا خطبة الخسوف نظرا لطبيعة الوضع طبيعة الظرف فإن الله تعالى يحدث هذا الأمر وإن كان له سبب قدري لكن له سبب شرعي وهو تخويف الله لأ. عز وجل عباده بهذا جميل. عندما نعرض مثل هذا دكتور عمر نريد أن نشير إلى, إلى الإخوة الخطباء، الدعاة الواعظين ولا يخفى عليهم بالتأكيد هذا لكن نريد منكم إلماحة في هذا أن الأمه والله الحمد بيعني بي فيها خير كثير، وتحتاج لمن يحرك هذا الخير، نحتاج كذلك من من من الإعلاميين وقبل ذلك الدعات والعلماء والأشياء الأفاضل أن يشيعوا الإيجابية في في المجتمعات المسلمة، أن ينثروا بذور التفاؤل في كل مكان على أرض هذه البلدان الإسلامية. يعني داني يعلق على هذا المعنى بقصة طريفة، يعني أحد المجموعة من الدعات زاروا رجلا في أحد المساجد وقالوا من عندك في الحي نحتاج إلى دعوة فذهبوا إلى رجل فدخلوا عليه فأرادوا أن يدخلوا فكانه تمنى قالوا نحن غرب عن البلد يعني على لو حق الزيارة فدخلوا عليه والله يا أخ الكريم هم كانوا من السعودية ذهبوا إلى أحد البلاد المجاورة فدخلوا عليه حياك الله وكيف حالك وكذا فرحبوا بهم وقال نفس نفس قالوا اتيناك من هناك لانك اخ لنا في الله ما حدثوه بايش بغلطته التي وقع فيها لا يصلي مع الناس وشهد عليه بانه لا يصلي اصلا فانظر ماذا قال هذا الرجل تاثر بهذا اللطف وبهذا الحديث الماتع وقال جئتوني من هناك من السعوديه لاجل ان تقول تقولوا لي انت اخ لنا في الله انتم احسن من هذا الرجل الذي لا يحدثنا الا بالمرزبه من حديد <تصفيق> يقصد حديث عذاب القبر يقول لا يذكر حتى ولا, حتى ولا حديث نعيم القبر دائما بمر زبه من حديث هذا الحديث الذي اريده يعني انظر لامس كلامهم اللطيف هذا الرجل الذي كان يشكو من جفا وليس ليس مسرورا بمعصيته لا يوجد مسلم حقيقة مسلم حقيقة لا يسر بمعصيته المسلم تسوءه خطيئته هذا المؤمن الحقيقي يخطئ نعم يعصي نعم لكنه في داخله يقول الله يهدينا صحيح. أنا مقصر هذا فيه خير كثير حتى لو عصى فنحتاج أن نبرز جوانب الخير و ولعلنا نركز نلقي الضوء على هذه النقطه ان شاء الله في حلقه قادمه وهي تسليط الضوء على الجوانب الايجابيه في العصات في مجتمعنا هم اخواننا وين كانوا مقصرين لكن اسلوب الترهيب الذي يقصيهم او يبعدهم عنا انا اقطع انه ليس هديا نبويا يكفيهم ان كانوا وقعوا في حدود ما يقام عليهم من حد فلا نعين الشيطان عليهم نعم نمارس اسلوب الوعظ بالترغيب والترهيب المتوازن نراعي الحاله التي ناتي لدى يعني مجموعه مدبرون مولون قنطهم الشيطان قالوا ما تركنا معصية ولا ذنبا إلا وقعنا فيه هنا لا يا صحنات يا صب الزيت على النار وأقول نعم أنتم عصيتم الله وفعلتم تستحقون لا أقول إن رحمة الله واسعة استمعوا إلى نداء الرب لكم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هنا أنا بحاجة أن أعطي شحنة إيجابية لهؤلاء الذين قنطهم الشيطان من رحمة الله لأنهم عصوا الله كثيرا وآتي إلى أناس قد يكونون من الأخيار الفضلاء الذين سركوا طريق العلم قد أسمع منهم نبرة إعجاب بما هم عليه هنا لا أقول إن حق الله عز وجل عظيم والله سبحانه وتعالى لو سجدنا له على أشفار أعيننا ما أدينا حقه و الإنسان إذا عرفه تقصره في حق الله لا ما نفسه هذا وعض وهذا وعض لكن تلك الفئة يصلح لها خطاب وتلك تلك الفئة لها خطاب آخر أشكرك في نهاية هذا الخطاب الجميل والحديث الحديث الماتع الذي تفضلت به للأخوة و الأخوات جميعا و قد منه شخصيا كما أفدت ونحن في كل الحلقات هذه ونحن محتاجون فعلا إليه و محتاجون إلى أن نقف كثيرا مع الهدي النبوي الشريف وذلكم إنما يتحقق بإذن الله تعالى في مصابيح السنة وفي غير مصابيح السنة من هذه البرامج التي تقدم لكم عبر الأثير وعبر الفضاء الواسع وكذلك مما يقدم من وزارة الشؤون الإسلامية و الأقافة دعوة الرشاد من أمثال هذا البرنامج نشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة و الدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نشكركم أنتم على طيب المتابعة نلتقي بإذن الله تعالى على خير نستودعكم الله